إ م و ب و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه والذي り ب くれたのは私の手 ل 借りてくれた ك は私 ك 手を借りてくれたのは